ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا مداوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ودلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ودلودهم بما كانوا يعملون.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 وَمَا كُنْتُنَّ تَسْتَتِرُونَ أَيُّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَعُوكُمْ وَأَلَى أَبْصَارُكُمْ وَأَلَى جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ظَنَّتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُوا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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا هُمْ فِي مِرْيَةٍ مِلْلِقَاءِ رَبِّهِمْ